بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب الطول لا إله إلا هو إليه المصير مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغُرُّكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلادِ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِن بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا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 إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تكي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر منهم لا قوتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل ذلك بان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 فَدَعَا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِى يُزُونَ لا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ سَريعُ الحِسَابِ وَأَنذِرْهُم يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَأَصْحَابِ الْقُيَمِ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ يَعْلَمُ خَوَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير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 وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ حِسَابٍ فَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّي اللَّهُ فَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمُ بَعْضَ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّاب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 وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ ٱتَّنَادَىٰ يَوْمَ تُولَّىٰ ٱلِنُّذُرَىٰ مَا لَكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِن عَاصِمٍ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِن هَادٍ وَلَقَدْ جَآءَ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 وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلني ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى اله اله موسى وانني لاظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء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 إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآفرة هي دار القرار يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآفرة هي دار القرار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 ادعوني لاكثر بالله واشرك به ما ليس له لي به علم وانا ادعوكم الى العزيز الغفار النماَا تَدَونَني إلَهِ لَسَ لَهُ دَوَةُ فِي الدُّنْييا وَلَا فيِيآخِرَة وَأَن مَرَدَّّنَ إلىلَ اللهَّ وَن مَرَدّنَ إلَ اللهَّ وَأَن المُسلِفينَهُ أَصحابُ النار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 ان نار يعرضون عليها غدا وعشيا ويوم تكون الساعه ادخلوا ال في العون اسد العذاب واذا تحاجون في النار فيقول ال ضعفاء استكبروا اننا لكم تبعا فيقول الضعفاء للذين استكبروا اننا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا نصيبا منا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 قَالُوا أَوَلَمْ تَكُن تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَدَعُوا وَمَا دَعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ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 إِذ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَا هُم بِبَالِغِهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ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 وَقَالَ ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم باخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا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 طفته ثم من علاقة ثم يخرجكم طفلا ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اسدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من فمِن قَبلَلُ وَلتَبلَلُغُ أَجَلَم مُسََّ وَلَعََّكُم تَاقِونهُ الذي يُح وَيُميتُ فَإذاَا قَضَ أَن رَ فَإِن بَا يَكُ لَ كُ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 ادْعُ مِنْ قَبْلُ شَيْئًا كَذَالِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ ذَلِكُم بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تمرحون أدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر ان وعد الله حق فان ما نرينك بعض الذين نعدهم او نتوفى انك فالينا يرجعون ولقد ارسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم مَلَمْ نَقُصَّصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِيرٌ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ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 فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُ وبالبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَلَمَّا رَأُوا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا